إن معظم الدراسات التي أجريت لمعرفة تأثير الصيام على المصابين بارتفاع ضغط الدم قد أثبتت أنه لا يوجد ما يمنع المسلم المصاب بهذا المرض من إتمام صيامه